وَأَذَانُوا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلًَا النَّاس يَوْمَ حَججِ الْ الأكبَرِ أََّهُ ماََّبَرِي أُمِنَ المُشركينَ وَرَسُولُ فَإِتُ بِتُمْ فَهُ وَ خَيرُ لكم وَإِن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين مَ لَ يَوقُسُوكُمْ شَيْْئَ وَلَم يواهِ عَلَيكُم أَخَدَ فَأة مُ إلَيهِب مَهذَهُُم إلَ مُدَّتِه إِ اللهَّ يُحُّ فإذا سلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إِنَّ اللَّهَ رَفُورٌ وَحِيب وَإِن أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِزْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ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 تروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا زمة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 فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أئمان لهم لعلهم الا لا تقاتلون قوما انكسو ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بدءوكم اولا مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم قاتلوهم يعذلهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويزهب ايظلاق قلوبهم وَيَتوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتَّرُكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن إِلَّا هُوَ وَلَا رَسُولُهُ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيٌّ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أن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 مَا لَوَا تَّزَكَّى وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُم ثِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ 119. ويجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله والله لا يهدي القوم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعوم درجة عند الله وأولئك هم الفان بَشِّرْهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم من 117. فأولئك هم الظالمون 118. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وتجارة تخشون كسابها وتجارة تخشون كسابها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى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 ويوم حنيم إذ أعجبتكم كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين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 يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسر جِدَّ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حكيم. اَصِرُّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يُحِلُّونَ مَا حَلَّلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَتَّخِذُونَ أَوْلِيَاءَ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 يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انا يفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما هم من ليعبدوا اله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون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 يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي مَارِجِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَنفُسُكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرب ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ لَكُمْ فَتَجْنَى كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ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 يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الساقلتم إلى الأرض أرضيتم في الحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إِلَّا تَنصُرُوهُ يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْءٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 فأنزل الله سكينته عليه وأيّبه بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إِنْ فِي رِخَافٍ وَثِقَالٍ فَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون لو كَان رَب طرَريدَ وَسَفرَرَ قاصِدًا لاتَّبَوكَ وَلَ دَعدَت عَلَيهِمُ الشَّّ وَسَ يَحِفُونَ بِاللهِ لَ وَاستَفَعَ لَ خَجن مكُمْ يهكونَافُسَهُم واللَّهُ يَعلمم انهم لكاذبون عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريدهم يترددون ولو أرادوا القروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم مَا زَادُكُم إِلَّا خَبَلَ وَل أَوْ بَعُخِلَ لَكُمْ يَبَغونَكُ فِْنَتَ وَفكُمْ سََّاعَونَ لَهُ وَلَّهُ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 وَإِنَّ جَهَنَّ مَ لَ مُحيفَةُ بِالكافِرين إِن تُصبَكَ حَسَنَةُ تَسُؤهُُم وَإِن تُصبَكَ مُخبَةُ يَقولُوا قَد خَزْنَا أَمَلَامِ قََلواتَ وََّ وَهُمْ سَحُول قل لن يصيبنا إلا كَتَبَ كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين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 انكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله ولا ياتون الصلاة الا وهم كسالا ولا يأتون الصلاة إلا وهم قسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الذين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 لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَّوِئِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِن أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِلَّا يَمَسُّوهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَْأَ غُم رَبُ مَا آتَهُ اللهُ وَرَسُولوه وَقالوا حَسبونَ اللهُ سَؤتينَ اللهُ مِنْ صَبلِهِ وَرَسُولهُ إِ إلى اللَّ رَغغُون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الزقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنه الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم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 يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قل أُرِئْسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا لا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة وَنُعَذِّبَ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ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 وَلَهُم ذَابُ مُخم كََّذينَ مِ قَضلكُم كَوا أَشَدَّ مِن كُم قُوَتَ وَأَك صََاءم وََالَ وَأَولاد فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَقُضِيَ كَمَا قُضِيَ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكي ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا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 أبْلِغِ لَنَا الصِّدْقَا وَلَنَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ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 الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ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 فَإِذَا الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ شِلاَطَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَفْرُّوا فِي الْحَرْبِ وَالنَّارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بِمَا كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبون بَهُمْ فِيهَا فِي الدُّنْيَا وَتَذْهَقْ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أن أَمَامُؤُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الظُّلْمِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا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 119. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله 110. ما على المحسنين من سبيل 111.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 يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين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 ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائث عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْمِلُ مَا إِنْ أَرَدْنَا إلا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 والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير أم من أسس بنيانه على شفى جرف نهار فانهار به في نار جهنم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 الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للناس نَبِيّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانوا أُولِي قُرْبَى وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَةٍ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لهم أنهم أصحاب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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِذٍّ وَلَا نَصِيفٍ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يذير قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوس رحيم وعلى السلاسه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الاض بما رحبت حتى اذا ضاقت عليهم الاض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان ما ملجا من الله الا اليه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 مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأََّهُُم لا يُصيبُهُم وَمَأُوا وَلَا نَوقَبُ وَلَا مَخْْنَفَ فِي سَبيل لللَّهِ وَلَا يفَعُونَ مَووقِئ يَريِيضُ كُففَّ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 كُونَ نَسَقَتَهَا صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 يا ايها الذين امنوا قادر الذين يلونكم من الكفار ويجدو فيكم غظا واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم مَن يَقُولُ أَنَّكُم زَابَتْ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يُسَبِّحُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ نَرَضٌ فَزَادَتْ ومَرِجِسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يُذَكَّرُونَ وَإِذَا مَاءٌ أُنْزِلَتْ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 مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ